أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفير وليالي العشر والشفع والليل إذا هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتار الذين طواهوا في البلاد الذين طواهوا في البلاد فأكبروا قَرُوبَ فِيهَا الْفَسَادُ أَفَتَأْثُمُ فِيهَا الْفَسَادَ فَانصَبْعَ عَلَيْهِمْ رَقَبُ ربك سلطى عذاب إن ربك لذي المرصاد فعمل لا ما بالتام رد فاتر من وانا mm -hmm. Qarım أتلاً لماً وتحبون المال حباً جمعاً ألا إذا دكت الأرض دكاً دك وجاء ان لون بكون الملك إِذْ يَتَلَقَّى الْكُهَّانُ وَالرُّهْبَانُ ءَايَٰتِ الرَّحْمَٰنِ مَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَزَّ وَعَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَيْسَ نَسْقُوَانَ فَاقًا أَحَدٌ يَا السَّلْمُ طَمْئِنَّ نَ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ثم رضيا ورضي <ترجعي> لاربك <إلى> راضيا <ترجعي> فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أية النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فَادْخُلِ فِي عِبَادِي وَادْخُلِ جَنَّتِي سُدًى قَوْمَ الله العظيم